الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بغرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين